117. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا 118. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا 119. وما يضل به إلا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 111. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم 112. وإذ قال ربك عَيْنٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ۖ قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان بيوني فقال ان بيوني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 117. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين 118. وقلنا يا آدم اسكن أنت كالجنه وكل منا رغدا حيث شئتما وكل منا رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين فاذللهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه 110. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 111. فتلقى آدم كَلِمَاتٍ فَتَابَ كلمات فتاب عليه إنه هو قُلْنَا ابْقُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 119. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار 110. هم فيها خالدون 111. يا بني إسرائيل 120. أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي, وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون 121. وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به